Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hell ata على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انا خلقنا الانسان من فجعلناه ذنا لكافرين سلاسل واغلالا إنا أعتدنا سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كان مزاجها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 لا نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قنطاريرا نخاف من ربنا يوما نعبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 110. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 111. فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا 110. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا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 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها غازا عينا فيها تسمى سلسبيلا 113. ويطوف عليهم ولدان مخلدون 114. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا 124. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 125. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق 126. وحي أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وإذا رأيت ثم واتقوا الله عباد الله عليهم ثياب واتقوا خضر وإستبرق واحده واحده واحده واحده واحده واحده وسقاهم ربهم شرابا طهورا واحده واحده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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون 119. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 110. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون